أتى أمر الله فلا تستعجله سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينأنذر أن أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشكون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكل ولكم فيها جمال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 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعالمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمع هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون يُمْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرَعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ الْقَوْمُ يَذْكُرُونَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ يُومِطُنَ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إن في ذلك لآيات لقوم ينقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا الوانه إن في ذا. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذا. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي صخر البحر لتأكلوا منه لحم طريا وتستخرجون حليته ووهو الذي صخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حليته تلبسونها وتر الفلك مواخر فيه ولتبتوا من فضله ولا علكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا تميز بكم عنها روا سبل تهتدون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 قَدْمَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَاتَّخَذَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ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 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائك تو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم. ف...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 ولن قد بعثنا ولن قد بعثنا في كل أمة رسولا يعبد الله ويجتنب الطغوت فمن من هدى الله ومن هم من حقّت عليه الضلال فسيروا في الأرض فأور كيف كان عاقبة المكذبين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 والذين هاجروا في سبيل الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسن ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون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 وللله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة وللله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون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 مما رزقناهم تالله لتسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشرى حذهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما أيمسكه أي على هون أم يدسه في التراب ساء أما يحكمون للذين لا ي ويؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكي يؤخرهم إلى أجل مسمى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 هُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً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 والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم بعد علم شيء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 والله جعل لكم من أنفسكم أزواج، والله جعل لكم من وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم من الطيبات، أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقادر على شيء ومن رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقادر على شيء ومن رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون هل يستوون الحمد لله ما الأكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين يجعلنا لأحدهما وضرب الله مثل الرجلين أحدهما وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وإنما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو لا شراط مستقيم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 الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جرود الأعوام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم تستخفونها يوم ضعنكم ويوم قامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساس ومتاع إلى حين والله أخرجكم والله جعل لكم من وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبَعْثُ مِن كُلِّ أُمَمٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسَعَّتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُؤْمِنُونَ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 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدوا ورحمة وهدوا ورحمة وبشرا للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفينا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتيجي ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أكثر تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسأل ولا تسأل تعملون ولا تتخذوا آيات ولا تتخذوا أيمانكم دخلا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد ليثمنا قليلا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 ذلك بأنهم يسحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ولاك الذين طبع الله ولا قلوبهم وسمعهم أبصارهم هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين ه... ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فطنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ضرب وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فاذنقه الله لباس الجوع وال وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَادًى مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ الله اللَّهُ الجوع الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَا قَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَلَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَ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 وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. ثم أوحينا إليك أن يتبع من لا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين يختلفون فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعضوت الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وَإِنَّ عَاقِبُوَ تُمْ فَعَاقِبُوهُ بِمِثْلِ مَا عُقِبَ تُمْ بِهِ وَلَا إِنَّ صَبَرَتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا أصَابَرُكَ إلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقًا مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوْوَ الَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ